كله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت بِهِ الجبال أو كفتعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنْ الله لا يخلف الميعاد ولقد استهدئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أقضتهم فكيف كان عصاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كَأَنَّهُمْ هُمُ الْمَالِكُونَ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي أَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْمِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَقُضِيَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من هادئ لا مُعَذَّبٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُ مِنَ اللَّهِمِ